الأنوار اللائحة في تصحيح أداء الفاتحة باسم الإله قد أتبتدائي وبعده لأحمد فنائي وهذه منبرة لائحة معينة على أداء فاتحة لما لها من زنة في الدين وما يوشاها من اذلحوني همزة الحمد بتدا انخطط ولا م من لفظ الجلال اوعقق والراء في الرحمن ايضا يوجد تنب تذكرين روحا كالن الرحيم المنتقم مالك فكس كفه ولا تصل فإنه عن الصحيح ينتصل والواو من يومي فرقق وقصري ومده لدى لوقوف اعتبري وخلص الدال من صوت التائه في الدين مع شد بلا مرائه إياك بين همزه وشدده ليائه دون اعتساف ترشدين ودان من نعبد لا تمططين وعينه نعم غير شططين وجمل النطق بهاء اهدنا وهمزه بحال مفئ بينا كذا الصراط كثر والشفتين في الأداء لا تضم واسين صفنا من صوت الشيء في المستقيم وافهم من تبين والذال من لفظ الذين معجموا وتركه ليس لسانا يعلموا أنعمت أظهر نونها والياء فيه عليه دم فقد في وفي المقطوب ضينهم ففخني واميمه توقيقه فانتني ومثله لام ولا قد اعملا وضاقه فشددا واستقل في مخرج لف الزمان احذرني إبدا له بغيره وتغفره لعاجز ما للأبا للعذري وآمنا مدد همزه أو قصري بحذف مد مع تطيف والحمد لله على التتمين مصليا على الرسول المبتضى وآله وصحبه لغ الرضا